أيها الإخوة عباد الله العقيدة أولا لو كانوا يعلمون بالجمعة الماضية انتهينا من الحديث عن عالم الملائكة الأبرار وتبين لنا أن الملائكة عباد مكرمون خلقهم الله لعبادته لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون يحبون المؤمنين الصادقين ويلعنون الكفرة والعصاة والمجرمين يحفظون الإنسان من بين يديه ومن خلفه ويراقبون الإنسان رقابة شديدة وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون أَمْ يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون إخوة الإسلام وموعدنا في هذا اليوم إن شاء الله تعالى مع عالم جديد من عوالم الغيب ألا وهو عالم الجن والشياطين أمة الإسلام والذي دفعني للحديث عن عالم الجن والشياطين أمور ثلاثة الأمر الأول الأول علاقة ذلك بالعقيدة فالإيمان بالغيب أصل من أصول العقيدة وركن من أركان الإيمان ولذلك وصف ربنا جل وعلا عباده المتقين في كتابه بأنهم يؤمنون بالغيب فقال تهالى لا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيبة وعالم الجن والشياطين من عوالم الغيبة التي نؤمن بوجودها ولا نراها لأن الله عز وجل أخبرنا عنهم في كتابه والرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا عنهم في سنته فالمؤمنون الصادق في إيمانه الذي يعتقد في قلبه عقيدة صحيحة يؤمن بوجود الجن وإن كان لا وراها كما نؤمن بوجود الهواء ولا نراه ونؤمن بوجود الروح ولا نراها ونؤمن بوجود العقل ولا نراه فهذا إيمان بالغيظة إذا أخبر الله في كتابه وأخبرنا رسول الله في سنته نقول سمعنا وأطعنا العمر الثاني الذي دفعني للحديث عن عالم الجن والشياطين أنه في هذا الزمان العجيب فريق من الناس ينكرون عالم الجن والشياطين والله عز وجل أخبرنا عنه في كتابه والرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا عنهم في سنته فلا مجال للإنكار ومن أنكر فقد كفر ظل ضلالا مبينا فالله عز وجل أخبرنا في كتابه عن عالم الجن والشياطين فقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليهبدون فبالآوة دليل على وجود الجن وقال تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا فبالآية دليل على وجود الجن وقال تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أططال السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان وقال تعالى قل اوحي إليه أنه استمع نظر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا وقال تعالى وإذ صرتنا إليك نظرا من الجن يستمعون القرآن وقال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يأوجون برجال من الجن فزادوهم رهقا وقال تعالى إن الشيطان لكم عدوًا فاتخذوه عدوة إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير وقال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوة شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض ذخرف القول غرورا أدلة كثيرة في كتاب ربنا على وجود الجن والشياطين وفي السنه النبوية اخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن عالم الجن والشياطين فقال صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد الا وقد وكل به قرينه من الجن الا وقد وكل به قرينه من الجن قال اياك يا رسول الله قال وإيايا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير وقال صلى الله عليه وسلم الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وقال صلى الله عليه وسلم إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لأعوانه لا مبيت لكم ولا عشاء وإذا دخل الرجل بيته فلم يذكر الله عز وجل قال الشيطان لأعوانه أدركتم المبيت وإذا أكل الرجل فلم يذكر الله عز وجل قال الشيطان لأعوانه أدركتم المبيت والعشاء وهذا دليل على وجود الجن والشياطين ويقول صلى الله عليه وسلم لا يأكل الرجل بشماله ولا يشربن بها لا ياكل الرجل بشماله ولا يشربن بها كان الشيطان ياكل بشماله ويشرب بها لا ياكل الرجل بشماله ولا يشرب النبه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها ويقول صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد الخدري إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك وباديتك فعذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن من جن وإنس وسيء إلا شهد له يوم القيامة فهذا دليل على وجود الجن لا يسمع مدى صوت المؤجن امس ولا جن ولا شيء الا شهد له يوم القيامة ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فضقدناه فالتمسناه في الأودية والشعابة فقلنا اغتيلا واستطير فلما أصبحنا وإذا به صلى الله عليه وسلم جاء من ناحية حراء فقلنا يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم نجدك فبتنا بشر ليلة بات بها قوم فقال لهم صلى الله عليه وسلم لقد أتاني داعي الجن فذهبت معه وتلوت عليهم القرآن لقد أتاني داعي الجن فذهبت معه وقرأت عليه القرآن يقول ابن سعود فأخذنا صلى الله عليه وسلم وأرانا آثارهم أي آثار الجن وآثار نيرانهم أجلة كثيرة من الكتاب والسنة على وجود الجن والشياطين فمن أنكرها بعد ذلك فقد كفر وخرج عن ملة الإسلام مهما كان وعينما وجد والإسلام منه بريء لأنه بإنكاره للجن والشياطين لإنكاره لعالم الجن والشياطين يكذب القرآن والسنة إخوة الإسلام أما العمر الثالث الذي دفعني للحديث عن عالم الجن والشياطين أننا في هذا الزمان نسمع كثيرا من الناس يتحدثون عن الجن ويخبرون عن الجن ويتسامرون في مجالسهم عن الجن ومنهم من يخاف من الجن والشياطين أكثر مما يخافون من الله ومن الناس والله من يخاف من الصهرة والمشاوذين لأنهم يتعاملون مع الجن والشياطين أكثر مما يخافون من الله فأحببت يا عباد الله أن أنفح وأذكر والذكرى تنفع المؤمنين أن الشياطين أن الجن والشياطين لا يستطيعون أن يضروا أحدا إلا بإذن الله وأن الجن والشياطين ضعاف ولا يملكون أهل أنفسهم نفع ولا ضر فلا ينفعون ولا يضرون ولكننا عندما تكلمنا عن الجن والشياطين وخفنا من الجن والشياطين هجموا علينا وتفنن الجن والشياطين في أذيتنا وهذا ذهبهم فقد أخبرنا الله عز وجل في كتابه فقال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فلما فعلوا ذلك فزادوهم رهقا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا فهذا الذي وقعنا فيه واهتلت الشراطين والجن علينا والتبكت الكثير هذا بسبب ضعف العقيدة وأننا أصبحنا نتكلم عنهم ونخافهم ونلتجر إليهم فهجموا علينا وملعوا بيوتنا وتثننوا في أغييتنا وهذا أضعوا بين أيديكم ربنا جل وعلا في كتابه عن كيد الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا ماذا تريد بعد ذلك يا عبدالله فالله اخبرنا في كتابه ان كيد الشيطان كان ضعيفا فمهما كادت لك الجن ومهما كادت لك الشياطين ومهما كاد لك السهرة والمشاوذين فلو استطيعون ان يفعلوا شيئا إذا صلحت العقيدة والتجعنا إلى الله وتوكلنا على الله وأتمدنا على الله أمر ثاني الشيطان يلعب بالكفار وبالمشركين وبالعصاه كما يلعب الطفل بالقرة ولكن لا يستطيع الشيطان أن يفعل ذلك بالمؤمن إما أنه السوث له الشيطان لا يملك أبداً أن يفعل شيئا بالمؤمن إلا أن يوسوس له وإذا ذكر المؤمن ربه خنس الشيطان وإذا خنس الشيطان أصبحت الزبابة لا قيمة له ولذلك لما سئل صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة قال تلك محض الإيمان الشيطان الوسوس لك في الصلاة وفي غيرها هذا دليل على الإيمان في القلب لأنه لو انتلك شيئا غير الوسوسة لفعل ولكنه لا ينتلك إلا عن الوسوس من بعيد فإذا ذكرت الله خنس الشيطان وصور الشيطان فلا يضر ولا ينفع ولا يستطيع أن يفعل شيئا وإلى صلحة العقيدة والتجأ الإنسان إلى الله وتوكل على الله خاف الشيطان منه فالشيطان يغاظ من ابن آدم إذا أصبح عبدا لله يقول صلى الله عليه وسلم إن الشيطان ليفرق أن يفره ويهرب ويغاظ منك يا عمر إن الشيطان ليفرق أن يغاظه ويهرب ويذر منك يا عمر وماذا معه من السلاح هيحمل مسدسا هيحمل سيفا في يده لا انها العقيدة الراثقة في قلبه فكان اذا شك واديا عمر فارب الشيطان واذا جلس مجلسا هارب الشيطان يقول صلى الله عليه وسلم اني لانظر شاطين الجن والهمس يفرون من عمر اني لانظر شياطين الجن والنس يفرون من عمر وليس هذا خصا بعمر يا عباد الله انما هو لكل مؤمن صلح تعقيدته وقوي ايمانه وتوكل على الله والتجع الى الله فاذا فعل ذلك انتصر على شيطانه يقول صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لينصى شيطانه كما ينصى أحدكم بعيره في السفر وينصى شيطانه أن يعقل بناصيته فإذا التجع الإنسان إلى الله أخذ بناصية الشيطان وإذا أخذت أيها المؤمن بناصية الشيطان فقد انتصرت عليه فلا يستطيع أبداً أن يدرك أو أن ينفعك لأنك تلتجئ إلى الله وتتوكل على الله يا عباد الله بالعقيدة السليمة بالإيمان الصادق أنت في حصن حصين من كيد الجن والشياطين فالله عز وجل يقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان يقول ربنا جل وعلا للجن والشياطين ان عبادي ليس لك عليهم سلطان ويعترف الشيطان بذلك ويقول قال ربي بنا هو ايتني له جاي قال ربي لو زيننهم في الأرض ولو ينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين إلا عبادك منهم المخلصين فيا إخوة الإسلام الذي دبعني للحديث عن عالم الجن والشياطين أن ذلك يرتبط بالعقيدة إيماننا بوجود الجن والشياطين من عقيدتنا ثانياً أن عالم الجن والشياطين ثابت بالكتاب والسنة فمن أنكره فقد كفر وظل ضلالا مبينة ثالثا أن الإنسان بالعقيدة السليمة في حصن حصين من كيد الجن والشياطين وإذا كان الأمر كذلك وعرفنا هذا يا عباد الله فتعالوا هنا لنتعرض عن عالم الجن والشياطين في يومنا هذا وفي الجمعة القادمة ان كان في العمر بقية إن شاء الله تعالى نتعرض على هذا العالم من خلال الكتاب والسنة الصحيحة فقط فاعلموا عباد الله أن الجنة خلقت من نار اعلموا عباد الله أن الجنة خلقت من نار يقول الله عز وجل في كتابه خلق الإنسان من صلصال كالفقار وخلق الجنة من مارج من نار قال بن عباس من مارج من نار اي من خالص النار ويقول صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور وخلق الجن من مارج من نار وخلق ادم مما وصف لكم خلقت الملهيكه من نور وخلق الجن من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم إخوة الإسلام الجن خلقت قبل آدم عليه السلام قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان من الصال من حمى النفون والجن خلقناه من قبل من نار السموم فللآية دليل على أن الجنة خلقوا قبل خلق آدم عليه السلام إخوة الإسلام الجن ثلاثة أصناف يخبر بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم فيقول الجن ثلاثة أصناف صنف لهم أجنحة يطيرون في الهواء وصنف حيات وعقاربة وصنف يحلون ويضعنون أي يقيمون ويرتحلون الجن ثلاثة أصناف صنف لهم أجنحة يطيرون في الهواء وصنف حياة وعقارب وصنف يحلون ويضعنون نفعل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفقهنا وإياكم في ديننا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين عباد الله عالم الجن والشواطين من عوالم الغيب التي نؤمن بوجودها ولا نراها إخوة الإسلام أين تسكن الجن والشياطين؟ يسكنون في الأماكن الخربة يسكنون في الأماكن المظلمة يسكنون في المذابل والقمامات يسكنون في الأماكن النجسة كالحمامات يقول صلى الله عليه وسلم إن هذه الحشوش محتضرة أي تحضرها الشياطين إن هذه الحشوث محتضرة أي تحضرها الشياطين فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل اللهم إني أعوذ بك من الخبس والخبائث فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل اللهم إني أعوذ بك من الخبس والخبائث إخوة الإسلام هل الجن والشياطين يموتون نعم لأنهم يدخلون في هذه الآية كل من عليها فان ويبخى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ويقول صلى الله عليه وسلم ويقول صلى الله عليه وسلم فبعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا تموت والجن والإنس يموتون يقول صلى الله عليه وسلم فبعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا تموت والجن والإنس يموتون ففي هذا دليل من السنة على أن الجن والشياطين يموتون ولكن كم يؤمرون في هذه الدنيا فما هي أعمارهم الله تعالى أعلم لم يأتي دليل من كتاب ولا سنة يبين كم ينكسون في هذه الأرض ولكن أخبرنا الله عز وجل عن إبليس اللعين أنه سيبقى حيا في هذه الدنيا إلى يوم القيامة قال تعالى في كتابه عن الشيطان قال ربي قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين إخوة الإسلام هل الجن والشياطين يتزوجون ويتناسلون ولهم ذرية الجواب نعم قال تعالى في وصف الحور لئين لم يتمثهم إنس قبلهم ولا جان فاستضل العلماء على أن الجان في الدنيا يتناكحون وقال تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أو تتخذونه وذّ ييت أو اليااه مندون هم لد بس الظالمين بدنا فبالآية دليل على أن الج يتلاكون من نجل الزرية وفيآيات دلليم على أن لهم ذرية من دوني وهم لكم ذرية ح تتخذونه وذته أو اليا دون هم لد بس الظالمين ببدلا إخو الإسلام. هل السيطان من الجن؟ هل الجن يعكبون ويشربون؟ هل الجن يعلمون الغيب؟ هل, هل كل هذا نعرفه في الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى إن كان في العمر بقية اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا اللهم اجعل هذا البلد آمن مطمئنا وسائر بلاد المسلمين ووفق عبدك الحسين وحكام المسلمين للعمل بكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين عباد الله هذا بلاغ للناس ولينظروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكروا الألباب أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة